لليهود مخالف في الناموس، فأمامه خالف الناموس سماروه على صليب في موضع أطلقوا وسيدت يوم صلب في جانبك وضع حرب ومثل ليس صمروا كعلى ووضعوك في قبر يا من اقام لعاظر من فان كما كان سوون ثلاث أيام في بطن الحور أكذا مخلصون أقام. سلسات أيام بعد ان مات ختموا الحقيقة <تصفيق> قام والقند لم يعلموا أنه حقا مخلص العالم الذي تألم Oh.